بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بناءه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة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 والتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأٌ أُولَآءَ لَكَ فَأُولَآءَ ثُمَّ أُولَآءَ لَكَ فَأُولَآءَ أَيْحَسَبُ الْإِنسَانُ أَيْ يُتَرَكَ سدا ألم يكن طفة من مني يبنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى